ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 Qul a'ouzu bi-Rabbil-nasimalikin-nasilahin-nas min sharri alwaswasil-han-nas al-ladhi waswasu fi min al Allah.